ولا تقرضوا ما لن يقضي الله بالتي هي احسن فقد هو عند الشدّه بالله دين هَبكَ نَعْمَ الْعُلا وَأَنْفُ لَكَ إِذَا جِلْتُمْ مُعِزُّهُ ذَلِكَ خيرا I'll you ولا تقربوا مالاً يكيم إلا بالتي هي أحسن حتى يغلوها جدّة إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسُولًا إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسُولًا وَأَعْفُوا الْكَيْنَ إِذَا كِلْتُمْ با سیر ذلك مستاکی می را